وَأَتَقَضَى يَا لَنَا الموعد معكم، حان الْآنَ لنا الموعد حان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين، المرسلين نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة يتوالأخوات السلام عليكم و الله وبركاته. بركاته طبتم و مساءكم بالخير نحييكم أجمل تحيا و رحبكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة نسعد واياكم في هذه الحلقة بصحبتي فضيلة الشيخ دكتور مساعد الطيار باسمكم جميعا إخوتي واخواتي أحيي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ مرحبا وحياكم الله مرحبا بكم وحياك الله وحياك الله المستمعين والأخوات نحييكم مرة <تصفيق> أخرى أيها الأخوة والأخوات سنتحدث مع ضيفنا إن شاء الله تعالى بهذه الدقائق المعدودة عن أحوال التعامل مع القرآن كيف نتلو كتاب الله عز وجل ما هي الطريقة المثلى لتلاوته اللقات التي يعني يكون الإنسان فيها متهين لهذه التلاوة وظروف كذلك نتحدث عن وسائل حفظ كتاب الله عز وجل ما هي الوسائل المناسبة والمعين على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فهم معاني هذه الآيات التي يتلوها الإنسان وآنا الليل وآطراف النهار أو يحفظوها كذلك ويرددها في صلاته وقيامه وتلاوته لكتاب الله عز وجل استنباط الفوائد من كتاب الله عز وجل كيف يكون كيف يكون الإنسان حاضرا الذهن في استنباط هذه الفوائد ما هي الأشياء المعينة على أن يستنبط الإنسان الفوائد الكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل التأثر بكتاب الله عز وجل كيف يكون لماذا نحن نتلو كتاب الله عز وجل وقليل وقليل منا من يتأثر بهذا الكتاب العظيم الاستشفاء بكتاب الله عز وجل كيف يكون هل الطرق المناسبة طرق المثل لاستشفاء به والاستفادة منه كذلك في المحصلة الأخيرة هذا الكتاب ما أنزل إلا ليعمل به ولكي يكون واقع نعيشه الإنسان في حياته وفي تعاملاته مع آخرين العمل بكتاب العزوج كل هذا وغيره سنتحدث به مع ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى إضافة إلى ما تتفضلون به أيها الأخوة و الأخوات من أسئلة واستفسارات تثري موضوعنا في هذه الحلقة باسمكم أيها الأخوة و الأخوات مرة بعد أخرى أحييي الدكتور مساعد الطيار حياكم الله نحن نتحدث في هذه الحلقة عن أجلي كتاب عن دستور هذه الأمة عن الكتاب العظيم كلام الله عز وجل والحديث عن كتاب الله عز وجل عن القرآن الكريم حديث له جلالة له قدر له هيبة وخشوع ينبغي الإنسان أن يكون مستحضر هذه الهيبة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شخص الأنبياء والسلام. والمرسلين أبنى محمد وعائل وصعدتهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في ما نقول ونسمع وكما ذكرتم في أطراف هذا الموضوع على الحقيقة أطراف متناثرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على على الأقل فتح بعض الأبواب في هذه الأحوال التي أشرتم لها فيما يتعلق بجانب بلاوة وهو جانب مهم وأصل الأصيل لأنه به يوصل إلى القرآن فإذا رجعنا إلى أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سنجده مرتبطاً بتلاوة. نعم. فإذا إذا ذنتي فضيلة الشيخ يعني ببش بإشارة يعني بسيطة جداً أو هناك من القضايا الكثيرة جداً حول تلا والقضايا مستجدة الآن التي ينبغي أن يكون خاصة وأنتم يعني تدرسون في هذا المجال وتشوفون على كثير من المراكز التي تعنى بتلاوة كتاب الله عز وجل. الاتلاوة الآن استجد فيها أشياء كثيرة جدا. اتلاوة كتاب العزيز الجل من المصحف، اتلاوة كتاب العزيز الجل من هذه الأجهزة التي تحصل، التي أجهزة الجوال، أجهزة الكمبيوتر كذلك. الاتلاوة مع الإمام وهو يعني يصلي في في يوم المسلمين وغيرها. نريد أن نتطرق إلى إلى شيء من ذلك بعد إذن فضيلتكم. والحقيقة ما ذكرته جميل لأنه المقصود منه. هي سورة ل لل للإنسان الآن أكثر من ذي قبل. فقبل كان الإنسان إن لم يكن حافزا لابد بد أن يكون في جواره المصح. صحيح. ليس عنده حل آخر. أما اليوم فمثل ما ذكرت والله الحمد لله الآن الأجهزة في الجوالات قاطبة أن يمكن أن يدخل فيها المصحف ويقرأ الإنسان ويطلب في أي وقت قضية أيضا سماع القرآن حتى من هذه الأجهزة يمكن أن يسمعه ويردد. أيضا أجهز الكمبيوتر يمكن أيضا أنا أن يستمع من خلالها أو أن يقرأ من خلالها فتيسر هذه هذا الموضوع واضح جدا ولا ألحظ ولهذا أنا كنت أريد أن أخذه نتيجة لأصل الفكرة وهي أنه أولا ما هي قيمة التلاوة سنت. وكيف هي التلاوة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي نبيه صلى الله عليه وسلم سنجد أن التلاوة كما ذكرت لك أولا هي أول ما ابتدأ أو من أوائل العلوم المرتبطة بالقرآن وأن جبريل عليه الصلاة والسلام تلع على محمد صلى الله عليه وسلم أول خمس آيات من سورة البقرة من سورة على العلق جميل إذا بعد إذنك ضيف الكريم فضل الشيخ مساعدنا أستاذنك وأستاذن أخوها والأخوات في فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة نسعد ببقائكم أيها الأخوة والأخوات حان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد المفكرة العام العشاء كراهة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها رواه البخاري جواز السمر والسهر إذا كان في مصلحة الإسلام والمسلمين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني فضل المشي إلى المسجد في الظلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث غريب وصححه الألباني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني التثاقل عن صلاة العشاء من صفات المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار رواه البخاري ومسلم واللفظ له صلاة الفجر والعشاء في جماعة تكفي عن قيام الليل كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل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 مرات أخرى مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات وأرحب بضيفي الكريم فضيط شيخ دكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك في جمعة الملك سعود حياكم الله حياكم الله نتحدث مع ضيفنا أيها الأخوة والأخوات وسبق أن استمعتم إلى أحوال التعاون مع كتاب الله عز وجل كان ضيفنا يتحدث عن التلاوة والسماع وذكر بأن أول العلوم المرتبطة بكتاب الله عز وجل هو السماع كتاب الله عز وجل او تلاوه كتاب الله عز وسماعه نعم نعم فلما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أنه تلى عليه الخمس آيات الأولى فابتدا بذلك موضوع التلاوة والسماع فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل تلاه جبريل وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم منه ثم بدأ يتلو محمد صلى الله عليه وسلم ويسمعه للصحابة شيئا فشيئا حتى تكامل القرآن والقرآن فيه آيات أمر النبي صل الله عليه وسلم بتلاوة القرآن مثل قوله سبحانه وتعالى أتلو ما أوحية ليك من الكتاب وكذلك قول أتلو ما أوحية ليك من كتاب ربك وقوله أنا أتلو القرآن فعندنا مجموعة وحتى أيضا الأمر أن أو أو دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة الأمية أن يخرج فيهم رسولا يتلو عليهم آياته وكذلك أخبره صلى الله عليه وسلم عنه أنه يتلو عليهم آياته وقوله يطلو صحف مطهرة فآيات التلاوة في القرآن كثيرة جدا وهي مجال للبحث وهذا يدل على أهمية التلاوة وأما في السنة النبوية فالأحاديث كثيرة جدا جدا خاصة فيما يتعلق بفضائل تلاوة القرآن عموما أو فضائل تلاوة بعض السور فهناك عينة كبيرة جدا بموضوع التلاوة لأنه أمر مهم للغاية وبعض الناس يقصر في التلاوة أو في السماع وهذا لا, لا شك أنه, أنه في نوع من الهجران وهو نوع من الحرمان أيضا نعم ولو نظرنا اليوم مثل ما ذكرت قبل قليل في بداية الحلقة أن الله سبحانه وتعالى في هذا العصر يسر لنا سماع هذا الكتاب بطرائق شتى كثيرة جدا ويسر لنا تلاوته بطرائق أيضا متعددة كثيرة جدا يعني القنوات المفتوحة خاصة القنوات تكون 24 ساعة على على القرآن وكانت قناة المجل طبعا سباقة لهذا بسنوات ثم لحقتها أيضا قناة القرآن الكريم في التابعة لوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية وناكراً قنوات أخرى وقنوات الآن أيضاً الآن ستنشأ من أجل هذا الغرض وهو فقط اسماع الناس القرآن. فاسمع الناس القرآن هو بالحقيقة من أكبر أنواع الدعوة التي نغفل عنها. ولو يعني قدر لأحد الباحثين يعني في مجال الدعوة إلى الله أن يأخذ هذا الموضوع وهو أثر سماع القرآن في إسلام بعض. الكفار يعني أثر مم. لوجد أمثلة كثيرة جدا جدا وخاصة أنه الآن ولله الحمد منه وصول هذا القرآن لهم حتى ولو كانوا هم أعاجم لا يعرفون اللغة العربية إنه له سيأتينا إن شاء الله في فيما يتعلق بالتأثير أنه له تأثيرا عليه صحيح. فإذن من الأمور المهمة جدا أن تغطى هذه الأرض برمة هذه فلاة القرآن وكما قلت لك هناك مشاريع الآن قائمة مم. لمثل هذا العمل إن شاء الله لعل خلال السنوات ال القادمة يكون تكون جميع الأقمار تغطي جميع الرقع الأرض بقراءة القرآن الحمد هل الله. قد يقول قائل إنه يكتفي بالسمع مثلا هل يمكن أن يكتفي الإنسان بالسمع دون التلاوة أو بالتلاوة دون السماع؟ هو التلاوة لا شك كان كل الأحاديث التي وردت هي في فضل التلاوة في أو أو قل أغلب الأحاديث وردت في فضل التلاوة والسمع أقل منه في الفضل لأن التلاوة يشترك فيها مجموعة من طبعا إذا كانت بالنسبة من مصحف أو من المصاحف الموجودة في, في الأجهزة وغيرها سيشترك فيها البصر ويشارك فيها اللسان ويشترك فيها إذا اشترك القلب والشفتين إذن في حركة ففيه مجموعة من الأعضاء تكون متعبدة في هذا الحال أما السماع فليس هناك إلا الأذنان والقلب فقط لا غير فإذن الأعمال التعبدية وأعمال العبادة في التلاوة أكثر منها في السماع والأحاديث الواردة أغلبها وجلها إنما جاء في التلاوة. نعم. نعم. وإذا قرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه يعني. هذه خاصة هذه خاصة بالصلاة نعم. على طبعا صح قولي العلماء العلمانة خاصة بالصلاة وبناء عليه فتكون يعني هذه الآية يعني غير عامة وإنما هي خاصة مم. بالصلاة. جميل لو استمع الإنسان كتاب الله عزوجل يطلع في أحيانا تجد تلاوات طويلة تكون. مم. ثم استمع هذه التلاوة وردد هذه الآيات هل يحصل على أجري السماع والتلاوة؟ نعم لا شك ما دام يتلو ويستمع فهذا جيد وهذا بالعكس يعني جمع بين الحسنين. الحمد لله. فاستفاد من جهة التلاوة وأجرها واستفاد أيضا السماع وأجره لكن السماع من حيث هو لا شك لشكنه نوع من العبادة. الحمد لله. لكنه في الفضل أقل من التلاوة. الحمد لله. اللي بعض الناس يقول أنا أجيد نفسي في في السماع ولا أجيد نفسي في التلاوة بعضهم يقول أنا لا حتى حتى ت تلاوة كتاب الله عز وجل يعني تصيبني بشيء من الملل أو التعب تتعبني فأجد نفسي في عبادة أخرى ويفوت على نفسي من, من هذا المنطلق شيء واجر كبير جدا والله هذه إذا كانت مشكلة خاصة وثبت بالفعل م. أنها مشكلة خاصة عنده فنقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى من نعمة علينا نحن المسلمين أن فتح لنا أنواع من العبادات الحمد لله لكن لا يكون فيها مدخل للشيطان أو أيضا يكون لا سمح الله يعني بعض الناس يكون في مس أو غيره فلا يستطيع أن يقرأ القرآن فهذه قضية أخرى تحتاج إلى علاج لكن إن كانت الأمر طبيعي فالله سبحانه وتعالى فتح مجالات العبادة غير قضية تلاوة القرآن لكن أيضا الإنسان لا يحرم نفسه من ااا تلاوة القرآن حتى ولو يأخذ في اليوم ولو صفحة واحدة يقرأه تكون حزب راتب له أو من الانقطاع عنه ولكن أقله كما أخبر صلى الله عليه وسلم قراءته في شهر يعني هذا أقل ما يمكن وأكثره أن يقرأه في ثلاث فيكون يقرأ في الشهر تقريبا عشر مرات جميل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هل هذا شيخ يعني خاص في تروت كتاب الله عز وجل أو الحفظ حفظ كتاب الله عز وجل وبالتالي يعني وهو محور من حوال حديثنا في هذه الحلقة من حوال التعامل مع كتاب الله عز والله أنا الحقيقة متوقف في هذا يعني القرب أقرب ما يكون للحفظ لكن الذي يداوم على القراءة لأنه قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كان مرتبط بآخر آية تحفظها مم فكان هذا هو الأقرب الله أعلم لكن هل من يق... من لم يستطع حفظ القرآن ويقرأه أنا الليل وطاف النهار وهو ما شاء الله يعني تجده يختم في في الثلاث أيام في السبعة أيام هل لا يدخل في هذا الفضل أقول فضل الله واسع لكن لا يستطيع الإنسان أنا عني لا أستطيع أن يعني بين هذا وذاك لكن الحفظ أقرب جميل الحفظ يعني هو شرف عظيم ناره المسلم حينما يكون كتاب الله عز وجل كلام الله عز وجل في جوفه وي يعني يستحضره في كل لحظه وفي كل احواله قائما وقائدا وعلى فراشه وعلى جنبه وهي يعني ميزه صراحه حينما يحصل عليه انسان وشرف الله عز وجل بهذا الشرف العظيم وفق لها أناس ويعني فرط فيها اناس اخرون بمعنى انه قد نشاهد من الناس من قد حفظ من كتاب الله عز وجل سورا او احزابا او اجزاء او كتاب الله عز وجل ثم فرط بهذا الشرف العظيم صحيح وورد حديث كثير جدا في يعني فضل الحفظ وأهميته وكذلك في من فرط في حفظه بعد أن حفظه ورتب عليه الإثم في هذا لو رجعنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه كان حريصا جدا على حفظ القرآن وكان يردد وجبريل يتلو عليه خاشة أن ينسى ونزل قال الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن وجمعه أي جمعه في قلبك بمعنى حفظه في قلبك ثم أيضا قال الله سبحانه وتعالى سنقلئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فالله سبحانه وتعالى تكفل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن وأمة العرب أمة حفظ ولهذا بادر الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن ولو أيضا نظرنا إلى حال الصحابة من حيث العموم وعناية بحفظ الكتاب سنجد أن عندنا جماعات كثيرة جدا من من من الصحابة قد حفظوا القرآن ويكفي أن نشير إلى حادثة بئر معونة التي قتل فيها سبعون من القراء والمراد بالقراء هنا اللي هم الحفاظ يعني حفاظ هذا الكتاب فهذا العدد الكبير جدا وكذلك في وقعة اليمامة لما قتل من قتل من القراء وجمع المصحف مكتوبا في عدد بكر هذا يشعرنا بأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية كبيرة جدا بالحفظ، وهنا أيضا قضية مهمة جدا وأحب أن ننتبه لها من نتحدث خاصة من يناقش المسشاقين أو غيرهم المستغربين الذين يطعنون في هذا الجانب من المهم إبراز هذه الخاصية والميزة التي تميز بها العرب وهي القدرة على الحفظ ولا تزال إلى اليوم موجودة والآن بدأت ترجع الحمد لله يعني قبل عشرين سنة قل أن تجد إماما حافظا يتلو في المحراب في رمضان حفظا في الناس واليوم الله الحمد منه قد يكون صار العكس الله الحمد أو قل كثر على الأقل الحفاظ الذين يقرؤون في المحاريب في رمضان بالقرآن كاملا حفظا صحيح فهذه المزية حتى من النساء حتى ما شاء الله النساء كثر حتى فهذه المزية من المهم جدا إبرازها وهي أحد وسائل حفظ القرآن التي لا تزال إلى اليوم يتلقاه المسلمون جيلا بعد جيل لا يخرم منه حرف ولا حركة. الحمد لله. الحمد بارك أستاذينك يا فضيلة الشيخ معي الأخت نوال من السعودية السلام عليكم. أختي نوال السلام عليكم. ألو. السلام عليكم تفضل يا أختي نوال. أنا نوال. سؤال. معلش مو بس نوال أنا غادة. تفضل يا غادة. سؤال. أنا تحرر <تصفيق> دستية. طيب شكرا <تصفيق> للأخوة كما تفضلت فضية الشيخ الـ الـ بحمد الله عز وجل مسيرة الحفظ والحفاظ والحافظات كبيرة جدا وهذا شرف ويعطي البشارة بأن هذه الأمة حية مهما مهما يعني ابتعدت عن هذا المعين إلا أنها في وقت من الأوقات حينما تتاح الفرصة ترجع إليه وتستلذ بهذا الكلام العظيم صحيح ولذا نجد حتى الآن مع الظروف التي يمر بها أو تمر بها بعض أقطار المسلمين مما نشاهده الآن من القتل وغيره نجد أن دور التحفيظ والحرص على الحفظ لا زالت قائمة حتى في مثل هذه الظروف وبعض البرامج الإخبارية أخرجت بعض الدور في ليبيا أيام كان فيها يعني صراع شديد نجد أنه كان فيه ناس يعني يحفظون القرآن وهناك قراء يقرؤونهم القرآن. والأمر قائم، فكأنه يشير إلى أن أهم شيء عند المسلمين هو هذا الكتاب. وهذه الحقيقة ميزة مهمة جدا نجدها في العالم الإسلامي كله. حتى في من يؤمن من غير المسلمين نجد من أوائل ما يعنى به هو حفظ هذا الكتاب ومحاولة تصحيح لسان بياه الكتاب. ولذا يعني أنا أسمع فيها ما ذكرها إش جنسيتها الأمريكية أو كندية مع القراءة العشر الآن. إن شاء الله. نعم وهي أصلاً, أصلا يعني غربية. فهذا الحقيقة يدل على تيسير حفظ هذا الكتاب حتى لمن لم يكن لسانه كذلك ونحن نرى في القارة الهندية عموما من يقرأ القرآن ولو أعطيته صحيفة يقرأ معرفة صحيح, صحيح, صحيح بارك الله فيك الله الشيخ معي مريم من السعودية السلام عليكم أختي مريم السلام عليكم السلام عليكم يا مريم مريم معنا السلام عليكم هاجر تفضلي سلام عليكم بارك تفضلي سلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي بارك الله فيك حيكة حبيبة الكريم أشكرك على البرنامج الله حيكة سؤال قبيلة سيخ كيف ساعد نسيالا حفظ القرآن فسأل الثاني ما معنى قوله تعالى روا بشر المخبتين منهم المخبتين طيب شكرا شكرا بارك الله فيك معي متصل أبو شكراً للأخوة والأخوات كيف أساعد نفسي على حفظ كتاب العز وجل ونحن نتحدث عن الحفظ في أحوال التعامل مع الناس <تصفيق> هذا سؤال كثير ما يتردد وهذا الحقيقة السؤال بالفعل قل من يريد حفظ القرآن ولا يسأل عنه <تصفيق> ولدام الجواب عنه أن كل إنسان أعلم بحاله فيجرب نفسه في الأوقات المناسبة للحفظ أيضاً في الطريقة المناسبة للحفظ والآن كما قلنا حتى في أجهزة الكمبيوتر الآن في وسائل لحفظ القرآن موجودة الآن تستطيع أن تعلمك الحفظ فنقول إذن الطرائق متعددة لكن أنت اختر ما هو المناسب يعني بعض الناس إذا كان فيه جلد والله سبحانه وتعالى أعطاه من العبادة تجده أن يحفظ القرآن في الثلث الأخير من الليل وآخر يقول بعد أن أنام وأقوم من الفجر فجر أجلس في مصلاي وأحفظ وأراجح حفظي وبعض الناس يكون وقت الظهيرة هو أنسب له وقس على ذلك يعني أم كثير يعني ليس هناك طريقة محددة ولكن مثلاً ابحث عن الطريقة المناسبة, المناسبة أو الوقت المناسب ومن الطرائق أن سمعت أحد القراء المشهورين أنه يحب أو أنه يعني حب بلاه حفظ القرآن في مساجد المحطات يذهب إلى محطة وصار ينزل ويلبس ويحفظ ويراجع حفظه لا ثم لا يذهب فهي طرائق ليس لها يعني حد ولكن أهم شيء إنه يكون هناك همة ويكون متابعة وحرص وإذا استطاع المسلم أن يرتبط بشيخ بحيث أنه يسمع له ويحفظ فإن هذا سيكون أدعى وأقوى لحفظه وضبطه للحفظ وكذلك ضبطه للتلاوة ما شاء الله الحفظ يعني هناك فرق بين درجات الحفظ من الناس تجد من الناس من هو على درجة من الضبط حتى وإن يعني يستذكر الآية التي قبل التي سيتلوها يقرأ أحيانا يعرف الآية الأخيرة في وجه هذا المصحف ويعز يعز ذلك إلى طريقة ونوع الطريقة التي حفظ بها الإنسان هذا الكتاب هل هناك طريقة معينة يعني يعني ترسخ مثل هذا الحفظ وبعضهم للأسف بالكاد يقرأ هذا الوجه حفظا هو يبدو الله على منها قدرات يعني راجع إلى قدرة الشخص نفسه <تصفيق> وأيضا إلى التخطيط الذهني في في في الدماغ عنده في قدرته على حفظ الأشياء المتناظرة أو غيرها وإذا بعضهم يحفظ رقام الآيات وبعضهم يحفظ لمذهب النار أين وردت في كذا في كذا كذا يعني فهذه مرتبطة وهي درجات كما ذكرت لكن من أهم الأشياء في هذا الباب هو حقيقة اللي هو قضية الاستظهار يعني الحفظ والإتقان مرحلة وأعلى منها بعد مرحلة الحفظ والتقاني مرحلة الاستظهار <تصفيق> والاستظهار مرتبط في بفهم المعاني وأيضا بضبط مواطن الألفار <تصفيق> ولهذا نجد العلماء حتى قديما اعتنوا بهذا مثلا كسائي كتب كتاب من شابه القرآن ومطبوع موجود اليوم وعني بذكر الآيات المتشابهة التي قد يقع فيها خطأ من الحفاظ الله أكبر ثم تتابع طبعاً الكتاب في هذا فهذا أيضاً مجال من المجالات التي يستطيع أن يعرف الإنسان فيها قدرته في الضبط أنه يختبر نفسه في المتشابهات بارك سأعود إلى الفرق بين الحافظ والذي يتلكتب الله عز وجل أو الذي يجمع بين هاتين الخصلتين أو هاتين الحالتين بعد هذا الاتصال بين الله الكريم وعبد الله من ليبيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا سيد الكريم الله يعزيك الدكتور مساعد تفضل. نعم تفضل. سلام عليكم. السلام عليكم كيف حالك يا شيخ بخير الله يبارك في عمرك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من يحسن لك الختام يا شيخ آمين, آمين. يا شيخ نود منك زيارة لليبيا أسأل الله ييسر ذلك إن شاء الله تعالى أمين يا رب ونسألك أن تدعينا أن ربي يحفظنا وربي يثبتنا ورب يلم شمنا يا رب آمين آمين. آمين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لك في عمرك. أمين. أن تستمعوا إليك وإلى برمشك كاملة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نسأل الله جزاء ينفع به. شكرا أخيا أبو عبد الله <تصفيق> سؤال لديك سؤال. س... شكرا. مريم تفضلي يا أختي. السلام عليكم, ورحمة, عليكم الله السلام الله ورحمة الله وبركاته تفضل يا مريم أول شيء مع برنامجكم الله يحييك يا أختي الأمر الآخر ودي توجيه من الشيخ ورأيه في كتب الشيخ سيد قطب رحمه الله طيب. البعض يعني يغيب كتبه تماماً وينهانا عن قراءتها يعني البعض ال. بعض الأخطاء أو الأفكار اللي فيها يعني ككلامه في بعض المسائل العقدية طيب يعني أحيانا يمنعنا الواحد ومنع الكتب هذه مرة منها الفا... فيها فائدة عظيمة الكتب وفيها يعني هذه المسائل العقدية في رأي الشيخ في هذه الكتب قراءتها نقرأ لها لا شيخ مفتر نقرأه كمفكر إسلامي مع تطبيع بعض العقائد نعم بشري أختي بشري مريم شكرا لك أم عبد الله من السعودية السلام عليكم عليكم السلام بفضل يا أم عبد الله برك الله <تصفيق> لو سمحت أنا أدرس بدار تحفيظ نعم وعندنا مراجعة البقرة يعني أخرين الترمان الفصل الأول وراجعها الحين جميل وش اسمه وحفظ بالبيت الحمد لله بس لدي تسمع على المدرس راح ما كأني أسمع مم. ما كأنه يعني مرت عليها الآيات دائما هذا معك يا عبد الله دائما يعني حتى لو تعطينا نص وجه جديد مم. أسمح بالبيت ما الحمد لله بس لا رحت وقراءة يعني التلاوة يعني نظار ما الحمد لله زين. تكررين الحفظ أكثر من مرة في البيت يعني التسميع مثلا سمعتي على بنتك تكرروا أكثر من خمسة عشر مرة ما شاء الله في في السور القصيرة أو في المفصل من كتاب الله يعني تحفظين شيء وأبسط كله كله سبحان الله طيب طويل يعني بس أنا حتى تنام بقرة ايه. وآخذينا حين هذه مراجعة أبشر. بس لدي تسمع للمدرسة ما كأنه مرت علي الآية بشري أبشري أختي بشري أبشري الله بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لكل الأخوال في سؤال الأخت هاجر تقول وبشر المخبتين تسعى معنى المخبتين <تصفيق> أن لا يخضرني فيها شيء الآن طيب بارك مم. الله فيك أبو عبد الله يعني له مشاعر طيبة تجاهكم الشيخ تستحقون ذلك من ليبيا بارك الله مريم تقول بأنه توجد كتب للشيخ سيد قطب وأحيانا نتيجة لبعض الأفكار التي توجد فيها هناك من يحذب منها ويطلب عدم قراءتها وتقول و كانت تقول لنا مدركا مثل هذه الأخطاء التي تكون في هذه الكتب <تصفيق> والسؤال طبعا سواء أن كان عن سيد قطب أو عن غيره من العلماء الذين وقعت عندهم أخطاء أو كذلك من أمثال سيد وهو من الأدباء يعني لا يعد من العلماء أي كان الذي وقع منه الخطأ هو السؤال هل يعني عنده جانب من الخير والصحة أو لا فإذا كان كله شر شر محض فهذا يحذر منه تحذيرا بالغا وإذا كان عنده خير وعنده شر فإذا وجد التحذير من شره ونبه على الأخطاء التي وقعت عنده مثل ما فعل جماعة من العلماء في مثلا كتاب في ظلال القرآن فالاستفادة من تنبيهات هؤلاء والحذر مما وقع فيه سيد من أخطاء والاستفادة ثم الاستفادة من غيرها هذا ليس فيه شيء بل هو المنهج العلمي الذي قام عليه عمل العلماء شيخ السام بن تيمية قرأ للفلاسفة وقرأ للباطنية وقرأ للمعتزلة وقرأ لكثيرين وصحح وصحح أخطاءهم فيما يراه ولم يعني يجعله مخالفة معتقد فلان أو علان لا يطلع على مثل أعمال متراتهم ولهذا نحن ننصح أنه من أراد أن يقرأ لكتاب لكاتب وثير عليه ما أثير من المشكلات أن يقرأ النقد الذي وجه له فيبتعد عن <تصفيق> هذه المواطن التي وقع فيها نقد ويستفيد مما بقي لأنه لا يمكن أن يكون كل ما كتبه شر محظ صحيح فإذا ما دام هناك شيء من الخير فإن على الأقل نستفيد مما فيه من الخير فإن قال قائل نحن بغنى حتى عن الخير الذي عنده فهذا رأي له لكن لا يحرم الناس من أن يستفيدوا منه ما دام خيرا يعني ما دام اتفق أن فيه خير فلا يحرم الناس من من الخير فنقول له الـ الـ وإذا قلتم فاعدلوه بين الأخطاء سواء كانت على هذا الرجل أو على غيره أي كان وحذر من هذه الأخطاء لكن لا تقول للناس أنه لا يجوز أبدا القراءة في مثل هذه الكتب إلا كتب العلماء الآن الرازي رحمه الله تعالى والزمخشري وغيرهم أو يعني ما زالت كتبهم تملأ الدنيا ويستفاد منها وقد نختلف معهم في أشياء ولو رفضنا بهذه الطريقة فإننا لن نستفيد من تراث كبير جداً من تراث الأمة ولا يعني يكون عندنا مثل هذا التشنج الكبير بل يكفي أن نبين أن هذا خطأ ونحذر المسلمين مما قد يقع فيه فلان أو علان ونستفيد من الباقي بارك الله فيكم وضيت شيخ أستاذنكم معي أمينة من سعودية السلام عليكم وعليكم السلام ممكن أكلم الشيخ ممكن الله يحيك تفضلي يا شيخ صيام يوم عشراء أنا أصدر الصيام عشرة وهدعت بسبب الن النية في داخلي أن 11 يوم صفحة جديدة في حياتي لذا أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائمة فأفضل صيام يوم عاشوراء ويوم اللي هو عشرة من واحد. واحد هل علي شيء في ذلك لمني ما أصح بالنية الثانية بيني وبين نفسي يعني اليوم 11 هذا له ميزة عندك انتي خاصة نعم يوم صفحة جديدة لي في حياتي طيب كل يوم 11 تصومه كل يوم 11 تصومين ولا بس لا لا, لا, بس لا يا شيخ أنا أصوم بدل ما اصوم 19 أصوم 10 و11 إيه بس هذا في نص كبا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واخص 11 لأنه يوم ولادتي فأكون يوم جديد في حياتي فأفضل الصيام فيه علي سيتي ذلك تصومين على انه يعني يوم قبل يوم؟ على أنه خلاف اتباع للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم للخلاف مع اليهود وأيضاً على أنه اه اه أفضل عن الصيانة التسعة أبشر يا أختي الكريمة شكراً لك يا أمينة معي فاطمة من السعودية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا فاطمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا حبيت أفضل الشيخ لسمحة بقول الله سبحانه وتعالى ولقد يستنى القرآن لذلك فالممو الذكر كيف نوظف هذه التسخير من الله سبحانه وتعالى في حياتنا مع أن كثير من الناس حينما نقرأ لهم هذه الآية يستصعبون القرآن فيسب علينا الرد عليهم ارجو من الشيخ توضيح هذه النقطة شيء الثاني اود أن نوه عن شريط جميل هل تسمح لي؟ تفضلي أختي شريط الشيخ يحيى الغوثاني طرع قلمية طرق علمي لحفظ القرآن الكريم أنصح به فهو جيد الجدة لحفظ القرآن شكراً الله. جزيلاً شكراً لك شكرًا وبارك الله فيك معي معادي السلام عليكم معاد معي من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا معاد أبغى أسأل الدكتور أنا يا دكتور من من النوع اللي يعني حفظ القرآن عندي صعب يعني ما أحفظ بسهولة وأوقات المناسبة لحفظي هو وقت الصهيرة بس حفظي بطيء جدا و, و... يعني مدة سنة كاملة جلست أراجع سسعة جداول الآن ما خلصت الطريقة الصحيحة يعني الحفظي ومراجعة حفظي أبشرية موعد أبشرية شكرا لك أبو عبد الله معي السلام عليكم أبو عبد الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله, الله يمسك بالخير. والخير والعافية ومسك عليك وعلى ضيفك الدكتور مساعد الله يحييك يا <تصفيق> أخي جزاكم الله خير على برنامج حقيقة أنا عندي نقطة واحدة ودي الدكتور مساعد إذا كان في المكان يركز عليها سم. بحكم ما شاء الله تبارك الله معاشرة للقرآن من بداية حياته إلى هذا الوقت حقيقة دائما الحفاظ يواجهون قضية المتشابه من القرآن يعني أفضل الطرق وأفضل الأشياء التي يمكن أن يفعلها يحاول فيها الإنسان أنه يقضي أو يقلل من هذه القضية قضية المتشابه من القرآن كيف يحاول أن يتجاوز هذا الأمر؟ نبي شري نبي شري نبي شري عبد الله عبشري. عبشري. عبشري. عبشري. عبشري. عبشري. شكرا أقدر معي مشعدي السلام عليكم أختي أقدر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أختي لو سمحت أنا من الحمد حافظ كتاب الله لكن تداخلنا بعض العيال متشابهها وإيش الحل يعني؟ طيب هذا السؤال نفس الله متشابه هذا السؤال شكرا يا أختي أقدر بارك الله فيك وأعود لضيفي الكريم مجموعة من الأسئلة هل... <تصفيق> أبد الله تدرس في دار تحفيظ ال... للقرآن وتوا... وحفظ سوره البقرة وهي الآن تريد في مرحلة المراجعة لكنها في بيتها تحفظ جيدا وتسمع جيد لكن حينما تكون عند الأستاذ لا تستطيع أن تسمع هذا الحفظ طبعا هي أح حد احتمالين إما أن يكون الحفظ ليس قويا هي تتوقع أنه جيد لكنه ليس بجيد ومن يكون عندها تهيب من مثل موقف التسميع يعني لن تخرج عن أحد الذين الحائلين يعني لو كانت ضابطة ضبطا وكانت أيضا عندها قدرة على التسميع فلن يقع عندها هذا الشيء وأنا أقرن سؤالها بالسؤال الأختي ذكرت أن حفظها صعب وتحفظ بالظهيرة نعم تسعة أجزاء في سنة أي نعم أنا أقول إن من الأشياء التي يوصى بها في ضبط الحفظ هو الصلاة بما تحفظ مم. يعني صلي بما تحفظ فستجد أن يسهل عليك الحفظ، صحيح. لأن لأن لأن الصلاة وأنت تقرأ بحفظك ستجد أنك تستجمع كل قواك وأيضا لست مشغولا بأي شيء، صحيح. فسيعينك على هذا. وهذه الوصية موجودة عند كثير من العباد الذين حفظوا القرآن أن ضبطه وحفظه والإتقانه لا يأتي إلا من خلال الصلاة، خصوصا صلاة اللي صحيح. فمن كذلك ضبط للصلاة كذلك وكذلك وضبط ضبط للصلاة نعم. فمن أراد أن يضبط حفظه فعليه بالصلاة نالله فهي من من يعني أقوى الطرق لضبط الحفظ الحمد لله. ولعل الأخ اللي ذكرت الدكتور يحيى الغوثاني ذكرت له شريط الأخ ابو عبد الله وكذلك قدار لو يرجعون إلى إلى إلى موقع الدكتور يحيى الغوثاني في النت ففيها الحقيقة ترى كثيرة جدا للحفظ المتشابه جميل وأنا أقول من باب الفائدة ليس هناك قواعد خاصة يشترك فيها جميع الناس في ضبط متشابه. كل واحد له طريقته الخاصة. وطريقة أحيانا تجدها غريبة جدا. صحيح. فلذا ليس هناك طريقة يستطيع أن يقول لك احفظ أو التزم هذه الطريقة. لكن قد يكون هناك أشياء تعين. أنه مثلا إذا وردت الواو في كذا ففي في سورة كذا فالوا اثترت في سورة كذا. يجد بعض الأشياء لكن مم. تبقى أنها فقط معينة أو أو ميسرة الأمر ولكنها ليست هي الحاسم في هذا الأمر، بل قد يأتي عندك من الأشياء القدرية أن تحفظ فقط تذكر مثلا أنك كنت تحفظ هذه السورة في مجلس بيتك، هكذا وتذكر أنك كنت تحفظ سورة من بيتك الكلمة كذا فقط. هذه من أين تأتي؟ من كيف تأتي بضبطية؟ ما تأتي بضبطية؟ حسب, حسب مجلس. حسبه نعم. بارك الله فينا. هل نقول شيخ هذه الاختفاء؟ من تقول الآن يعني ولا قد يسر الله عزوجل يقول لقد يسرنا القرآن الذكر. هل كل الناس يعني يفترض فيهم أن يحفظوا كتاب الله عز وجل أو يسلكوا هذا المساك الحميد أو أنها يعني أحيانا نسان يجلس سنوات طويلة وهو يريد أن يحفظ بينما لو صرف هذه السنوات في التلاوة ما كان عجدا وانفا هو الذكر أو قد يسرع القرآن للذكر عام ليس م. فقط للحفظ يعني الذكر من جهة تلاوته الذكر من جهة حفظه الذكر من جهة فهم معانيه الذكر أيضا من جهة استنباط ما فيه من العبر فإذن الذكر يشمل مجموعة من الأعمال وليس فقط الذي هو, هو الحفظ وذا م. أنا أنبه أن بعض الأحيان من كثرة ما نورد آية في موطن معين مثل أو حديث مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه م. لو تسأل المعاصرين م. على ما يدور قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه وباشرة يقول لك على حفظ القرآن لماذا؟ لأن حلقات تحفيظ القرآن جمعية التحفير اتخذوا, شعارا, اتخذوا شعارا مع أنه قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه قوله رسول صلى الله عليه وسلم يشمل جميع أن ما يتعلق بالقرآن من علو من علمي حروفه وعلمي معانيه وأيضاً ما يستمط منه هو منه. بارك الله فيكم ضياء الشيخ استاذينك معي الأخ عبد العزيز من السعودية السلام عليكم. أخ عبد العزيز. السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا عبد العزيز. الحين لما عندي بعض الأحيان يجيني أو قرأت إذا قرأت أي آيات ما تجيك ذهني أبداً يعني ما أحفظه تبي حفظه قاعد قاعد عليه ما. واضح سؤال. إيه. ورجع نفسه. طيب هذا سؤال ها؟ لا بس شكرا شكرا ريم معي مسعودية السلام عليكم السلام عليكم تفضلي يا ريم ممكن أسأل الشيخ ممكن الله أحييك أبو أسأل الطريقة الصحيحة لربط الآيات مع بعضها يعني أني أحفظ وأنت الرب يعني أنت الآية لبعدها والسؤال الثاني كيف يعني ما أنسى خواتيم الآيات، يعني خاتمة الآية برحام أنساها وما دي فالصحي <تصفيق> <تصفيق> طيب، أبشري سارة معي مسعودية، السلام عليكم أختي سارة، السلام عليكم، تفضلي السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي <تصفيق> الله يتذكر الشيح سؤالي، أنا يعني ما أستمر في الحفظ <تصفيق> يعني الهم عندي تكون في سبحان فترات مم. مثلاً يعني شهر مش شهر ما شاء الله أحفظ أنا شهرين ما أحفظ أدخل دعب بعدين أنا نبغى أنا أبغى أن أفتحكي طيب طيب. طيب بشري بإذن الله تعالى مريم معيس تفضلي عشان الوقت يا أبو بدر تفضلي مريم السلام عليكم عليكم السلام تفضلي بارك الله فيك لو سمحت الدكتور مساعد بالنسبة لمركز تفسير عند اقتراح وأتمنى إنه يطبق في المركز. تفضل. الاقتراح هذا يكون إن المركز يعني يكون في مجال درا دراسة الطلبة فيه يعني طلبة الراغبين في العيش مع القرآن خصوصاً نحن البنات يعني ما لنا مراكز نطلب فيها علم التفسير أو يعني صعب أن نلقى يعني مدرسات فيهم هذا ال يعني تمسكهم من القرآن وكذا حتى يعني لو وجدنا مجد يعني أنهم يدرسون القرآن أو التفسير عشان لأجل الاختبار أو زي كذا نحرم من لذة القرآن بسبب أن ندرس القرآن لأجل الاختبار لأجل أن يكون منهج الحياة بشري يا مريم أشكرك بارك الله فيك شكرا لكل أخوة الأخوات وأعود إلى مجموعة من الأسئلة يعني هي أسئلة متشابهة حفظ بعض الناس يعاني من الحفظ بعض الناس يسعر عن وسائل المعينة على الحفظ الطريقة الصحيحة للحفظ الطريقة الصحيحة لربط الأكتاب لذلك أنا سأ يعني حرصا على الوقت سأجمع بقى عندي مجموعة من ال وجبنا عنها إنه كل هذه ما فيها حل يعني مم. ما في حل واضح أو حل سحري هي مسألة مرتبطة بطريقة الإنسان وحفظه وإذا هو يحاول أن يرتب لنفسه كيف يستطيع أن يضبط هذه المتشابهات أو هذه الخواتيم. نعم. بارك الله. الأخت مريم في سؤال يتسأل عن مركز تفسير القرآن لماذا لا يكون هناك للفتيات نصيب في ذلك؟ عموما هو إن شاء الله فيه بإذن الله فيها نية لوجود أكاديمية اسمها أكاديمية التفسير وستكون إن شاء الله على النت متاحة للجميع بإذن الله. إن وصل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن يعجل بها ولكن هناك الحقيقة نماذج يمكن أن نشيد بها مثل الدكتور سمان حسين في الأحساء. في أحد المعاهد النسائية عنده برنامج جدا رائع في تدريب النساء على يعني تدبر القرآن وعلى فهم القرآن ويعني أنجز المرحلة الأولى يعني خرج دفعة ولا أدري الآن يعني إلىين وصل هل كم أكمل مع دفعة أخرى وهل أيضا الطالبات نشرنا هذه الثقافة وأيضا بدأها في مدرسة مدارس التحفيظ ولا أدري يعني لم أقابله بعد أن سمعت منه هذه الأخبار ففي في الساحة لكن نحتاج إلى أن يبحث أو أن تبحث الطالبة العلم عن مثل هذه المدارس فهي موجودة جاهد. صحيح إن العناية في بعض معاهد اللي تكون مرتبة ومقننة طبيعياً يكون العناية بقضية الشهادة والاختبار وغيره لكن مثل هذه الأمور الأخرى لا أعرف يعني إنه يكون هناك جلسات مفتوحة لأجل العلم فقط. جميل بارك الله فيك. أخت أمينة لديها فتوى يعني تطلع فتوى تريد أن تصوم العاشر والحادي عشر تريد أن نأخذه وإلا أن نقله لحلقة الأحد من الجواب الكافي. إي مدام في حلقة في الجواب الكافي جيد ويوم الأحد بيكون مناسب. نعم. ذلك يا أختي أمينة يعني نعرض على ال ضيوفي في البرنامج الجواب الكافي بعد أن ضيفنا الكريم. أشكرك يا أختي الكريم وأشكر كل من تواصل معني في هذه الحلقة من حول التعامل مع الناس فضيحة شيخ فهم المعنى وهذا حوله يعني الإشكالات كثيرة جدا البعض منهم يقرأ كتاب الله وجل من أوله إلى آخره دون أن يخرج بب فائدة أو بمعنى معين البعض منهم يستفيد ويستعين بالتفاسير معينة البعض الآخر يسجل ملاحظات معينة حول الكلمات لم يعرفها ويسأل عنها البعض منهم يعني تصور أنه عرف, عرف وفاهم والمعنى بخلاف ما فاهمه صحيح فهم المعنى الحقيقة هو يمكن من أوائل الغايات المرتبطة بالقرآن ليس المراد من القرآن هو فقط تلاوته وسماعه وحفظه فهذه المرحلة الأولى يمكن نقول عنها لكن فهم المعنى هي من يعني بداية الغاية لأن الغاية منه هو العمل به فإذا كان يقرأ القرآن ويحفظه أو يكثر من سماعه وهو لا يعرف معانيه فكيف يستطيع أن يطبقه؟ ولهذا نجد مثلا من ذلك قول ابن عمر عبد الله بن عمر بن العاص رواه قال إنما الحسد في اثنتين القرآن يعلمه الله الرجل ليقرأه ويعمل بما فيه قال فيقول الرجل لو دلت أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فلا يمكن أن يعمل بما فيه إلا إذا كان قد فهمه معناه, معناه، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب وفي روايه وعلمه التأويل بما يشعر أن معرفة أو فهم المعنى من حيث هو مطلب ومقصد ودع النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لابن عمه بهذه بهذه الدعوة العظيمة ولذا قيل عنه حبر الأمة وترجمان القرآن وإذا ذكر التفسير لا يمكن أن تجاوز ابن عباس بحال ملكات يكون لفظ التفسير في عدد الصحابة مرتبطا بابن عباس لأنه من أكثر الصحابة عناية بتفسير القرآن أيضا أورد, أورد في ترجمة الطبري عبارة جميلة أوردها أبو بكر مجاهد يقول سمعت أبا جعفر الطبري يقول أني أعجب بمن قرأ ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته ولهذا من تعلم المعاني يكون تكون قراءته أكثر أو أقوى لسوقا بقلبه ويكون أدرك لما فيه من المعاني ممن لا يعلم المعاني صحيح. وقد يقف عنده وقفات لا يقفها كثير من الناس هناك أيضا تنبيه من سفيان بن عيينة لما قال في تفسير سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق قال انزع عنهم فهم القرآن <تصفيق> ونزع حينما يقول أنزع أنه فهم القرآن وهذا الحقيقة من لطائف التفسير التي تنبه أنه صرف الآيات عن هؤلاء المتكبرين هو أن لا يفهم القرآن فإذا لم يفهموه لم يعملوا به, به فإذا هذه في الحقيقة عقوبة أو نوع من العقوبة هي. وإذا الله سبحانه وتعالى قال للمنافقين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فهذه أيضا مرحلة من المراحل وهي ستاتي مرحلة بعد لكن لا يمكن تأتي هذه المرحلة مرحلة التدبر إلا بعد فهم المعنى فالتركيز على فهم المعنى مهم جدا مثل ما ذكرت بعض المسلمين يدخل المعنى وهو جاهل فيقع فيه قول الحديث الوارد من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ حتى لو قال كلاما صحيحا ولكن ليس عنده مقومات العلم فإنه قد أخطأ الطريق لأنه عليه على مثل هذا أن يسأل العلماء عما فهمه مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم وهذا منهج موجود في التربية النبوية فالصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا يفهمون الخطاب ويفهمون ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهمون ما ينزل على رسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب فإذا جاءهم شيء لا يفهمونه وهم عرب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الذين آمنوا ولم يُسمَنَ بظلم أول ما فهموا منه أن المراد بالظلم أي ظلم لأن الآية أو, أو ظاهر الظاهر اللفظ أن المراد بالظلم أي ظلم فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ليس الذي تعنون ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين لهم أن المراد بالشرك في هذه الآية هو آسف المراد بالظلم هو الشرك مع أن سياق الآيات كله يتحدث عن التوحيد و. الكفر. نعم صحيح أي نعم. <تصفيق> حتى الفهم المعنى فضي الشيخ يعني عامل ومساعد جدا لحفظ كتاب الله عز لا شك وجل ومت... لا. يعين عليه ذلك الاستنباط الفوائد هي حالة من حوال من أحوال التعامل مع الكتاب الله عز هل هناك فرق بين فهم المعنى واستنباط الفائدة أو هي مرحلة يعني لدرجة يأتي, ب... يأتي يصل لها الإنسان بعد فهم المعنى إلى شك إن الاستنباط هو يأتي بعد فهم المعنى فهم المعنى. لكل الناس شيخ أو نخبة منهم هو يت... يعني الاستنباط يتفاوت يعني م. من استنباط العام إلى استنباط المتبحر في العلم م. لكن لا يمكن استنباط دون فهم المعنى الاستنباط يأتي بعد فهم المعنى إذا مرادنا أن المعنى لابد أن يتم فعملية فهم المعنى شيء والاستنباط شيء آخر لو قلنا مثلا عملية فهم المعنى لو صار المعنى صعبا واجتهدت في تعرف على المعنى ونظرت في قول المفسرين وسألت ثم استقر عند المعنى هل أسمي هذه الاستنباط؟ إن سميته استنباط فهذه مسألة يعني الأمر فيها يسير لكن في الغالب أن الاستنباط يأتي بعد فهم المعنى بمعنى أنني أستنبط من هذا الكلام فائدة ما فهذه فائدة الاستنباط هي ما يسمى بالاستنباط وهذه العملية عملية الاستنباط هي تحتاج إلى تدبر ولهذا التدبر أشبه ما يكون بالآلة للاستنباط <تصفيق> لو تأملنا التدبر أشبه ما يكون بآلة للإستنباط فالله لما أمر بالتدبر أمر بالتدبر ليحصل شيء بعد التدبر فاذا التدبر وهو مرتبط بالعقل ليس مرادا لذاته <تصفيق> وإنما هو مراد لكي نصل إلى الغاية الكبرى من هذا القرآن وهو العمل به وتطبيقه جميل التأثر بكتاب الله عز وجل واستشفى به هدف سامي يسعى, يسعى له كثير من الناس حينما يكون الإنسان مصاب بمرض أو مصاب بمسة وسحر وغيرها ويتلق كتاب الله عز وجل بعض الناس لا يعني تكون الصلة بينه وبين كتاب الله عز وجل إلا حينما يعني يحتاج إليه في مثل هذه المواضع وبعضهم متصل دائما يتصل بكتاب الله عز وجل نعم هو التأثر بالقرآن وتأثير القرآن يعني أمران مرتبطان يمكننا أن نتكلم عنها في محورين في المحور الأول وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل لكلامه تأثيرا خاصا سواء كان حتى على قد على الجمادات حتى على الحيوانات بل حتى على النباتات ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى فلو سئلت لماذا يؤثر كلامنا نقول لأنه كلام الله ليس هناك إلا أخرى إلا أنه كلام الله ويرى كما سبقا أشرنا أن بعض الكفار حينما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى تجده يتأثر وتجد حتى يصاب بشيء من الخشوع بشيء من القشعريرة يصاب يعني تلاحظ أنه يتأمل ينظر يحس بشيء ليس بطبيعي ولا يعرف لماذا تكلوا عليه كلام عامي تلحن له هذا الكلام تكلوا عليه شعرا تكلوا عليه خطبة لا يجد أي تأثير لكن تتلو عليه القرآن يجد تغير, يعني تغير شاسع جدا وفرق شاسع سبحان وأذكر الله ناصر قطامي له مقطع في اليوتيوب مع رجل ما ذكره الوالمانيا وغيره منه غربي لا يعرف العربية أبدا ومارس عليه هذه التجربة إذا كلم معه بكلام أشبه ملحنا يعني منغما فقال هل تشعر شيء؟ قال لا يعني كانوا كلام لما تلع عليه القرآن أيضاً ظاهر على وجه الرجل نوع من التأثر ولما ساله قال هذا كلام مختلف وهذا يعني معروف ليس لكن هذه ميزة التجربة هذه أنها حية ومصورة وأما التجارب المذكورة والمكتوبة والممثوثة فهي كثيرة جداً جداً في التأثر إذا كان هذا حال الذي لا يعرف لغة العرب فكيف بمن يعرف اللغة ولذا نقول أنه احياناً يحصل للمسلم نوع من التأثر والقشارير التي يخبر عن الله سبحانه وتعالى وإذا حصلت له فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى والنوع الثاني اللي نحتاج فيه غير هذا النوع اللي يحصل للجسد هو تأثير الشفاء وننزل المقراني ما هو شفاء فهذا مهم جدا أن يحرص المسلم على أن يقرأ الأوراد ويرقي نفسه حتى لو قال أنا ليس فيني في شيء من الأمراض لماذا أرقى نفسي نقول هو بذاته بركة وفرقي نفسي صحيح, صحيح العمر بكتاب الله عز وجل هو الغاية من نزال هذا الكتاب وهو يعني المحصلة الأخيرة كثير من الذين يتلون كتاب الله عز وجل يعملون به بحمد الله عز وجل وهناك من يتلوه في لا لا يتجاوز حناجرهم وسناتهم. نعم ومشكلة العمل بكتاب الله هو أهمها ويأتي في الأخير. في الأخير. لكن لا بأس الحقيقة الذي أحب يعني أن أن ألفت النظر إليه هو بعض القصص التي كانت تدل على العمل به مثل سريعا قصة عمر الخطاب لما عين بن حسن فزار يراد أن يدخل عليه. ويعني توسط ابن أخيه أن يدخله عليه فلما دخل ألقي على عمر كلاما ليس طيبا قال إنك لا تعدل ولا يعني فغضب عليه عمر فابن ابن أخي عوينا قال يا أمي رممين إن هذا ممن قالوا فيهم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال فلم يتجاوزها عمر الله أعلم وهذا يدل على تأثير القرآن حتى على أخلاقهم وط وطري ويعني و وعملهم نعم. ولعله يتزع المقام إن شاء الله في مرة أخرى في طرح هذا الموضوع إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى <تصفيق> معكم فضيحة شيخ مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود سان تطرق إلى العمل بكتاب الله عز وجل هو بحاجة إلى أن يفرد في حلقة كاملة في نهاية هذه الحلقة أشكر لضيفي الكريم فضيحة شيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود شكرا جزيلا لضيفنا الكريم شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة وحتى المرة بكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>